فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ الْسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهِ وَاتَّقُوا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أُوْثَانًا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 يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه فقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسون من رحمته وأولئك لهم عذاب.